وَمَا وما تلك بيمينك يا موسى 110. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ونمي ولي فيها مآرب أخرى 111. قال ألقها يا موسى 112. فإذا هي حية تسعى 114. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 115. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 116. لنريك من آياتنا الكبرى 117. اذهب إلى فرعون إنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري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 111. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 112. أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم 113. فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدول لي وألقيت عليك محبة من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 112. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 111. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 112. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال الكرون الأولى وَأَعْلَمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَضِلُّ ربي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْ أَلَمِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَأَ خُرَجْنَاهِ أَزْوَاجٍ مِن نَبَاتٍ شَفَّاءٍ كُلُّهُ وَرْعُ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِيُلِنُهَا مِنَّا منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 113. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى 114. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 فأجمعوا كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أولا من ألقو قال بل ألقو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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا